الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم تزالهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء العاشر مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام ولقاؤنا اليوم مخصص للرد على بعض الإخوة الذين قالوا إن سيدنا يوسف بشر فكيف وهو بشر لم يتحرك والعياذ بالله مما قالوا وأثبتوا له البشرية التي تتفاوى ببشريتنا نحن واحترت في أمر هؤلاء وقلت لهم كان يأتيكم أن تقتنعوا بقول الله عز وجل ولما بلغ أشدته آتيناه حكما وعلما وكلمة حكما تكفيكم لأن نفسه نفس محكومة لله ومحكومة من الله ولله رب العالمين وعلمنا أن قوله تعالى ولا قد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه يعني لولا أن رأى برهان ربه لحم بها وعلمنا أن البرهان هو العثمة والنبوة والحجة والعلم والإحسان والحكم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى بخير ولكن على كل أمر لا بد أن نعطي الأمر حقه في لقاء اليوم ونفهد الله التوفيق وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أبيه إخوتي عباد الله أرجو أن تنتبهوا إلى قضيتين هامتين تتعلقان بقضية العقيدة كل فعل يتعلق بنبي من أنبياء الله لا بد أن في نفاق فشر يوحى إلي هذه واحدة وكل فعل يتعلق بالله عز وجل لا بد أن تخلوه في نطاق ليس كمثله شيء وهو السميع القدير. فعندما نسمع قضية الاستواء نسبة لله الرحمن على معرش السوا، أدخلوها في نطاق ليس كمثله شيء. الاستواء يعني السوا، استواء يليق ذي وجلاله. السواه معلوم والكيف مجهول والايمال به واجب والسؤال عنه بسعى. كل فعل يتعلق بنبي من الانبياء ادخله في نطاق بشر يوحى اليه. ولا تقول بشر وتسوى. لما بشر يوحى اليه ومعنى يوحى اليه اي انه معظوم من الله رب العالمين وعلى كل فعاله لنناقشا قضية نقاشا اخير ونسأل الله ان يكون نقاشا مخمعا محكما ان شاء الله. الذين لهم تعلق بقصة سيدنا يوسف مع المرأة سبع الجمهات. سبع اضراب لهم تعلق بقضية سيدنا يوسف مع المرأة. تتعالى الى لتسمع تهافه كل فرد وبمنظور العصر والضمير سننظر القضية في نهاية اللقاء ان شاء الطرف الاول في القصه سيدنا يوسف الطرف الثاني القرعه التي راودت وأن قميصه من كفر وأنها سيده حالا الباب قال ما جزاء من حراب باهل تسوء الا ان يجمع او عذاب القديم استعاق الفرء سيدنا يوسف لماذا كذب ودفع عن نفسه ذلك الرياء. لابتل ان تظهر فيها عزة الايمان. وكذب رياس الى في الناس. وقال ايه راوزت عن نفسه. من حملت. ولم تعرفوا نفسي هذه من هي. ولهب نغوش للحزة. بمعنى في المكون انتم مش عارفين من ¡Sí, es la alta que está ahí sin la luz!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 I love you. of life of medicine once ابراهيم. اسمع الجرآن ماذا يقول? واذكر عبادنا ابراهيم واسحاقه ويعقوبه قل العجل والابطار انها اختصناهم خالفة شكر الله فانهم عندنا لن نستطيع الاخيار. الله يقول في ابراهيم Eczacıma bu kısmi انا عزيالات الانباع اثلا ان شابا من امة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاب عاجل منه. دعا الله عزيال شاب مصدق وجمال. فقال اني اخاك الله. بيها ولم يهم بها ولم ينقوا اليها وانخرج وترك واحد الزنا. اتصدقون ذلك ان تكذبونه? جائز ام جائز? جائز. شاب جعله امرأة سلسات منصب وجمال وقال اني اخاف الله من السبع الذي يقول الله في ظل. لو لم يولد هذا الشاب ما قالها رسول الله. وشباب الامة بحيوة فيهم شباب صائم. كان تعي الى المحصية لماذا تتكف ان شابا عاديا لا يقف بمرأة سلسات منصب وجمال ولم تتكفها في سيدنا يوسف الذي اعله الله على سيدنا يوسف من كابي اولا. لانه من عبادنا المخرق. في النحاية اقول قولا فصلا باسم الله. افرح جدلا والعجاب. فناسي الوصف ليس بجانب. واتغفر الله من ما اقول ولكن اقولها جدلا. افرح ان سيدنا يوسف نظر. نظر للمرأة بعيدها. او تحرك كبير. ان تحرك ظاهرا او ظاهرا. التحرك الغاطيني تاحشة عنها. لتقابل فواحلة ظهر منها. اذا انتهى حلة بالطبع. فلم tam إقرأ صورة يوسف في الأول. إلى أن نبت أثاثا من الكلمة عن السنجاب. ان وجدتم حرفا فيه مغيرة او استغفار او استغفارا او خبرة الله لروص. أن حتى لو وجدتم حرفا واحدة فلم ننس من سيدنا يوسف في الصورة. Ne kadar mutlu الان المخلصين ارجو الله ان اخونا قد البشَاء، انه من حِبادِنَهِ. في النهاية، رقي لنا لقاء المحب مع سؤالي. في اللقاء الأسبوع القادم غير القادم إشاء الله. أخو سيدنا يوسف كيف يبوا؟ فكيف فعلوا هذا؟ أباه في الجوف وأبعده عن أباه وعافه أباه، وأراد كيف يبى أن يفعلون هذا؟ سؤال، السؤال الثاني: كيف يوسف تجد له أباه؟ فكيف يقل الابن وهو نبيه ان يشد له الارض? كيف قد سيدنا يوسف? وحل يحسد الارض والطب للأس? سؤال محيب خوضوع لقائنا من أسفوع القادم غير القادم ان شاء الله ختام اللقاء ولا تقوم بشيء إن اني ساحل ذلك رجل الا ان يشاء الله وابكر اصدك اذا نفيد الله يبتج قبسا فسروه لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المبنين المهدفين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين اما بعض ايها المسلمون عباد الله فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوما هو اللقاء الحادي عشر والأخير مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأملياء الصلاة والسلام وفي وبمشيئة الله تعالى يبدأ اللقاء بسؤال هام وحساس وهو اخوة سيدنا يوسف من بيت النبوة والرسالة فكيف يحدث منهم ما حدث ويقع منهم ما وقع؟ كيف بيتوا وكيف حفظوا وكيف نفذوا ولماذا وكيف وتعالوا بنا لنستمع الى القرآن الكريم والى توجيهات سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم وهو يعرف اخوته بما فعل في نهاية الامر اشتد به منجوع واشتد به منحاجة وشاء الله سبحانه وتعالى ان يجعل حاجتهم عندما انخفقوا لقتله عند سيدينا يوسف فسبحان مغير الاحوال سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأ يرفع قوما ويضع اخرين اشتد به ملتوع والحاجة فذهبوا الى سيدنا يوسف كعزيز وهو العزيز. ولم يعلموا بانه يوم. اسمعوا القرآن. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مثلنا واهلنا الضرب. وجئنا بالضاعة من المسجاد لنا الكيل وتخذق عليها. ان الله يجب المتصفح. قال همعلمتم ما تعدهم في يوسف وابيه اذ انتم جاهلون? قالوا ائنك لأنت يوسف? قال أنا يوسف. قال أنا يوسف وهذا قدمنا الله علينا. من فإن الله لا قالوا حضاك لقد اترك الله علينا وان كنا نقاضحين. قال لا تقريب عليهم. اليوم يظهر الله لكم وهو ارحم الراحم. عندما ذخلوا على كيدنا يوسف وهم في حاجة الى القوت. قالوا يا ايها العزيزنا السلام واحلنا الزر وجئنا ببطاعة المسجد ببطاعة سأوضي لنا الكيد لأننا جوحى وتصطف علينا بعض احينا ان الله يجزي المتصدقين لامر من الله سيدنا يوزف يكشف لهم عن شخص يلمه وحقيقته. قال حنا عنكم في يوسف وعليه هل هنا استفهامية يقول علماء اللغة عن هذا الاستفهام انه استفهام لنحن المحليم هل علموا الناس عنهم يعني هل تعلمتم الناس عنكم في يوسف وعليه يستمعوا الى نظرات لا يوسف لاخوتي. بعد هذه الزوائد ماذا قال لهم? هل حلمتم ما تعالتم في يوسف وعذبنا مزعبهم? ثم انتمث لهم اندروا الى اثناء tabii haklı ama ben لك. مفتودة في حياتهم. الا من حدث. كيف هذا? طبت الجيرة في قلوبهم وفعل ما فعل. ونحن الان فينا هو افضل في التقدير من اخوة سيدينا. لكن كيف نقول? نذكرون من سكة ازر او ازر في ضحايا حال ثلاث وتراشين في وعلينا وعالجته الطب سييدي لاو ثم تقدم سيدنا نا يوسف لنقش العلاج لحايه المص ادي الله ان قد اثرت الله علينا يقدم العلاج المرضى مرضى بمرض القلوب عالجته في حاله فتعالج وعاد يا عشاب الله والله الذي لا اله أنا الا هو اذا بين يدينا اعوذ انا اظن انني ابن وانا لا اجمل الصل انما في النار اعوذ انا لو سمع ان يصل الى ربط على حساب قطع غلي في كثير ففعلها واكلت نطفه ونام حاليا على حساب قطع الاعمال وعلى حساب الخراف والزمار. نحن جاء هؤلاء القرآن يقضي من حلالك. اذا نصلك الى من هو الصوت. قمنا منك. جميلك في العمل موفق عنك. فقدر رجلا اعلى منك. تقدم عنك. وهو قمنا منك جام بحير. منك. اخوض ابن عمر. تريبه. أكبر إلا بعضهم بعضًا. الناس. انتظ الى من هو صوته. بالرزء. الله اقول له. فالله لقد كافر الله علينا. ان الذي مكن لك هو الله. وقال ما ان الله هو الذي مكن لك. فانا لا على عطاء الله في خلق الله لان من اعترض على عطاء الله في خلق الله فهو الله. ولكن احنا الهمة ولا ينفع مني البعض لما الكلام الثلاثي للتوضيع لان نريد مصلحة من قاعدة. احنا الكمة اللي لو واحد فينا وجد اخاه وكن وفع عليه واكرمه ماذا يقول الله علينا جريف. جريف يقص الخلوب. الزملاء بعضهم يكيد ببعض في العمل. بالمصالح مليئة بالمجاحة والصباب. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في سلسلة الاحاديث الصحيحة. قرضت الساعة. ولا يزداد الناس على الدنيا انا تمسكا. ولا من الله إلا بعده، لا يسلب الناس على كل إلا سبب، ولا يسلكون من الله الا بعده لأن الخالق الله لقد أخر الله علينا. ما ألم الوقت سيدنا يوسف فعلوها ليكونوا سببا نحو في حالة الإله فلما حفظت الوقت أن قلود خصيحة وقلود خالقة وصلب الأمر لله وسلم الأمر لله فنصر لها قائدين سفر القرآن? قال ما قالوها اخرى الله علينا فنحن في حاجة في اعمالنا. في جيرتنا. في اخبتنا. في اضبائنا. في معاملاتنا. في والمائكنا. الى من فصله الله علينا. رفونا الى اعلى. الى من هو اقلب الى من هو نسك اقرافك. الى من هو اعلى اخرك الله عليك. نستريحك. لهناك قلوب لا يعلم هذه داخلها الا الله رب العالمين. واحد, واحد الامة الاسلامية من ام السيدة محمد. يكره جارا. يكره جارا. فيقولون له لماذا تكره فلان انظروا الى التعذير. يا جماعة الله فلان عندما يمشي على الارض من له كأنه يدوث بقدميش على خلق كل خلصح. كيف نلتك? كيف نتكب كيف نتكاب? كيف نتكاب? كيف نتكاب? كيف نتكاب? طوبوا الى الله لقالون اخرت الله عليك. وسلم للأمر لصاحب قبر سبحانه وتعالى. فعلا رمضان بفانون. تفصخه سيدنا روح وقصة سيدنا يوسف والقرآن عالج المرض الذي يحسدون يقانون آخر الله عليها وان كنا لخص في ضيق الوقت هيبا يوسف قال لا كنت اسف على لم يمسك في طريقه سائقه واذ وظيفة وظيفه الصحاه ارسلوا فالانشغال بالصفو لا تسريبا علي الوحي يتنزل اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحيم ثم يستعملهم على خميصه اضحفوا بخميص هذا يعني هم اصبحوا املاء فامقوه على وجه ابي يعني مصيرا واقودي باهلكم اجمعين سيدنا يعفوح لمجرد ان يتحرك الخميص من نصف وهو على بعد الاف كيلو متران يشب رائحك سيدنا يوسف ولما فضلت بعيره قال ابوك إني لأجل لي حيوت فلولا ألف فالجيبين وبمزوة عن رفل المسيح ولما رأى أن شاء الحشير الطاه على وجهه حيث طلق على وجهه فاركب للرسير أكبر الله يا ابن سبحانه ايه حسام يريد ان نتوب الى الله بقنوم آثرا الله علينا علاج الامر الأخير في حتى رجلا على حفراتهم جاء وادياء وإخوته بالأحد عشر وادياء الشمس والقمر وإخوته بالأحد عشر خوستا سبحان من حولهم من حال الخطايا الى كواكب الى كواكب لقانون ماذا أخرى الله عليهم فلما بقوا على يسوع الأب والأم والإخوة في نهاية المطاف هوى في أي أخوي. وقال الكنو نصرع ان شاء الله امين. ورفع اموالي من العرش. وحروا له ستجا. وقال يا امك هذا تأويل رؤيا من قبل فلتع لها ربك الله. كيف حاجة للقبل النفس. وقبلها سيئنا لل... القرآن يريد ان نلفت النفس. هل تكون للقبل? للقبل? هذا ام امر جرعان? امر غير حاجة. وقال لما امر زرعان لا يتحقق نفسه الا بموافقة وقانون قانون الله. بقانون ماذا? ننصح درجات من نشاء. وقال تسجل بحلم العليم. الله يرفع درجة الهدى على الام هو صاحب يرفع درجة الهدى على الام وصاحب التصريف. التصريح. فسجود الهدى ان تجي امر غير عادي. لكنه بموافقة الله مراوضة المرأة لسيدنا يوسف في المقاضل. ولم تتحرك فيه شعرة عمر ضير عادل لانه في عفرة الله. فكما قدرت سجود ابيه له وهو عمر ضير عادل على مراد الله قد انه لم يتحرك فيه شعرة مع المرأة لانه معظوم بمن، من؟ في الناس رب العالمين. من على الاب يوسف من المرأة. الله اذا سيدنا يوسف على بعضه كلها من الله وفي الله الله رب العالم. نرجع درجات من نشاء وطلق علم عليه. وكانت في تجاية العمر. عندما قال لأبيه اني رأيت واحد على الرقم كذا. في المصيح في عالم الخير. وها هي اليوم تتحقق واقعا الموسى وخرق له سدى وقال يا امد هذا تحويل الحياة من قبل ما جعلها ربي حقها. في نهاية اللقاء سيدنا يوسف ينزع نقصح من اللقاء بعد الحياة. ومن العنام بعد الحرام. وينزع نفسه من على سرير المرض وينزع نفسه من متاهات القلق وينزع نفسه من السجود والعطه والعضله كأن قلبي الله وهو يلجأ الى الله خاشعا ثابتا متضرعا رافعا يديه الى قيوم السماوات والارض في نهاية الامر. فينادي ربّه قائلا: ربّ قد آتيتني من البلد، وعلم فني من تأويل الاحاديث. فاطر السماوات والارض، هل وليك في الدنيا والآخرة، واصلي مسلما، وأشدني الصالحين. ربّ قد آتيتني من البلد، وحاز عباد الدنيا، وعلم فني من تأويل الاحاديث. وحاز عباد في فاضل واستنعى عظيم الحمد لك انت وحده انت والدني في الدنيا والاخره ليس والدني هو ملتي بل انت والدني هو عزيز ودستي بل انت والدني هو ابي وملكي فعندنا قال ان انت وحدك يا رب يا صاحب الحمد والتسبيح انت والدني في الدنيا والاخره ثم يقول في نهاية اللقاء توكل مصمما الحبني للصالحين. طالع الصديق سيدنا يوسف توصي مسلم والحبني للصالحين. دشاء الله ان تتلاقى هذه الدعوة. الذي طالع الصديق يوسف توصي مسلم والحبني للصالحين. ليقولها الصديق سيدنا ابو في اخر له عند موته. النبي محمد يقتنا أبو بكر يقف بها على فراش الموت لأن ابا بكر يوسف هو الصديق وسيدنا يوقفه هو الصديق الصديق موسى في نهاية الامر يقول توقف لي مستمع بعض الحسين الصالحين وآخر كلمة يقوله الصديق ابو بكر توقف لي مستمع بعض الصالحين الله كناك ما الصديق ليسك. والصديق علي مكر في هذه النعوة نرفعها اليك فتطلها منها. فوصحنا مسلمين والحمد للصالحين. سلام على سيدنا يوسف في الاولين. وسلام على سيدنا يوسف في الآخرين. فقط بقدره منكم